أما بعد فإن العلم من أفضل العلم التي تغضر وسيلة لعيبها لان فيه تقوين المساء وتقوين كلام تصوير صلى الله عليه وسلم يلو تقوين كلام الله لمن لم يقرا المسحف المشكل وفيها ايضا الاستعامة على فهم كتاب الله تبارك وتعالى وكم من حاله ظهر معناها وكم من حريق ظهر معناه بواسطه معرفه النحو وفيه ايضا انه مما يعيد على الإسرائيل الى المتكلم فان المتكلم اذا كان يلحن في كلامه لا سيما عندما يعرف اللغه العربيه الاصيله يكون كلامه يمج في السمع ويستثقله واما من لا يعرف اللغه العربيه فهو لا يهتم بها ولا يعرف فهو فيه فوائد عظيم ولذلك يقولون ان النحو في الكلام كملح في الطعام بمعنى انه يحسنه ويجمله ولكن هو اشد من الملح في الطعام لانه لا بد من معرفته لكل انسان يريد ان يقيم لسانه على وفق كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم ويقال ان اول ما بدع النحو من علم ابي طالب رضي الله عنه وانه امر ابا الاسود الجؤلي ان يكتب فيه شيئا من ابواب النحو وانه كتب فيه من ابواب الاضافه ومن ابواب الخبر ومن ابواب الحال وان ابا الاسود الجؤلي قالت ابنته يوما من الايام يا ابت ما احسن السماء ما أحسن السماء فقال لها نجومها بأن ما أحسن ما مبتبأ ما السبثان وأحسن خضر مبتبأ يعني أي شيء في السماء أحسن فقال نجومها هذا جواب وأجابه هذا حسب الله العربي فقال يا <تصفيق> ما أسأل عن أحسن شيء فيها ولكني أتعجب من حسنها فقال قولي ما أحسن السماء افتحي ذاكي ما احسن السماء نعم و هذه الكلمه او هذه الجمله يجوز ما, يجوز ما احسن السماء يجوز ما احسن السماء ويجوز ما احسن السماء يجوز فين يجوز ان الله عندنا فما احسن السماء استفان لا احسن شيء وما احسن السماء تعجب من الشيء وما احسن السماء هذه ما كانت حسنة ما كانت حسنة ما دخلت الخصن او ما احتلت بناء على المجال ما امطرت مثلا العلماء المعنى اختلف تخلاف العراق ويقالنا بلاسة الدعالي وضع باب التعجب بناء على كلام الناس جوابه بدأ العلماء يصنفون فيه ما بين صغير وكبير ومن دوم ومن صور وانتسم الناس الى فريقين فصريين وزعيمهم سيبروين وكوفيين وزعيمهم الكسائي وصار هؤلاء وهؤلاء فصروا في الهان وتعرفون انه اذا دخل أي فن يدخله مثل هذه المصارعة لابد أن ينموا بسرعة وهو في و ولهذا كثرت كتب النحو والأخ والرد في النحو نعم وعلقوا أشياء كثيرة في هذا البدء وصار من بعد هؤلاء العنة أحجز هؤلاء وأحجز هؤلاء ومن أحسن ما قلت في هذه الكتب المتوسطة هذه التي نبدأ فيها اليوم إن شاء الله هذه الغرفية مختصرة وجامعة وثالثة مسألة الحفظ لذلك هي ان شاء الله من خير مختيرة في هذا البعض المغنف هو محمد ابن عبد الله ابن مالك الاندلسي مولدا الدمشقي موطن ووفا لأنه سكن دمشق ومات بها رب الله هذا الرجل هالم من علم النحو من أئمة النحو وكان رحمه الله محبا للعلم وينفس العلم لكنه كما قيل عنه لم يوفق في طلبه سبحان الله إلا قليلا كان يخرج عند بابه ويقول ايها الناس من أراد أن يتعلم النحو فليأتي ولكن الناس ما, ما تعلم عنده إلا قليلا ولكن لو لم يكن من من تأذن عنده إلا النووي رحمه الله فإنه من تلميذ حتى قيل إنه هو المراد بقوله في الأرخية ورجل من الكرام عندنا ورجل من الكرام عندنا والله أعلم هذا لا بصره الله يقول قال محمد هو ابن مالك أما محمد أعلم لكن المسمى به كثيرون وين بقوله هو بن مالك وانتسب الى جده لانه اوضح من اسمه قبيه عبد الله قال هو ابو عبد الله قال هو بن مالك ولكن هنا قيام لقوله محمد فهي حاد واش قال احمد رب الله خير مالك يجون هذا العقاريس المعريبين يقولون احمد رب الله وين قال محمد وابن مالك عنه قال محمد بعضهم يقول نقول قال كله كلها رضي الله رب قال محمد رضي الله عنه قال محمد رضي الله نعم قال محمد رضي الله عنه قال محمد رضي الله عنه قال محمد رضي الله عنه قال محمد رضي الله عنه أحمد رب الله هذه الجنة الأولى مقول لك الله معتوفة على أحمد رب الله هذه في موضع نصف كل جنة ترتق على الجنة الأولى وهذا عندي أحسن لأن الإنسان استحصل أن ابن مالك يقول عند كل جنة قوله وأما هذه كأنه شيء لقه في منديل ووضع عليه ختم وقال خلاص اقول هذا الذي يمديه يكون هناك من صحفة منه يقول. من يقول عند كل جملة أحسن قال رحمه الله أحمد ربي الله خير مالك أحمد ربي الله هنا نقول أحمد ربي الله هذا يوجد الجنة لأن الحمد فعل والنعم كثيرة تتجدد وكل نعمة تحتاج إلى حمد ولهذا أفى بالصياة الفعلية أدى له شو عليه التجدد والحدود لأن النعم الله تتجدد وقوله رب الله كان الأولى أن يقول أحمد الله ربي فريقة كذلك لأن الله سبحانه وتعالى كلمة الله هي العلم الذي لا يسمى به أو الله وهو الذي تتفعه جميع الصفات وجميع الأسفل بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين لكن مضايقة النظم تجعل الإنسان يقدم ما هو أولى بالتأخير وبالعاكل خير مالك هذه حال من الله سبحانه وتعالى ومالك أي مدبر ومتصرف وفي مالك الأولى والثانية من علم الفضيئ ما يسمى بالجنار التام قلنا لا جنار تام لأن الكلمتين اتفقت في اللفظ وثلفت في المعنى الاول ابن مالك عالم والثاني مالك غير مالك صفح فالله تبارك وتعالى خير مالك ما ملك أحد خيرا من الله سبحانه وتعالى خير أبدا فهو خير مالك وهو خير حاكم وهو خير راحل الى اخر الصلاه تبارك وتعالى وقال مصليا على النبي المصطفى مصليا حال من فاعل احمد قل لا طيب وهنا يوجد عن الاشكال كيف يمكن ان يكون يحمد وهو يصلي لأن الحمد منتعلق باللسان والصلاة المتعلقه باللسان وهل يمكن الإنسان يتكلم بجملتين في آن واحد؟ لا يمكن ممكن؟ ها؟ ممكن؟ لأن النسار يحمد منه بصلي وإنسان يصلي منه بيحمد اللسان لا يمكن أن ينطق بكلمتين لا بكلمة وكيف صح أحمد رب الله خيرا مصليا أحمد حالة كونه يصلي يقولون من هذا الحال منويه احمد ربي ناويا ان اصلي على الرسول ناويا ان اصلي على الرسول حال منويه قالوا ما يصح حال منويه لان الانسان لو نوى ان يصلي ولم يصلي ما حل ولا صار مصليا فيتناقض قالوا اذن حال المقدره حال مقدرة مثل ادخلوها بسلام آمنين فدعونه بعد التقوير لكنها المقدرة <تصفيق> وتقدير كل شيء في حسبه فهي مقدرة وثارة صفة له حال حمده لأنها مخترنة بالحمد بمعنى انهم باليوم يحمد سيصدي وعلى كل حال المعنى واضح جناح المعنى انه رحمه الله يريد ان يجمع بين الحمد لله وبين الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم صليا على النبي المصطفى وهو محمد صلى الله عليه وسلم يا نبي المصطفى والله تبارك وتعالى اصطفى محمدا عليه الصلاه والسلام على جميع الرسل بل على جميع الخلق كما قال الشاعر وافضل الخلق على الاطلاق نبينا جميل عن الشقاء وبالفعل على الاطلاق نبينا جميل عن الشقاء وان هذا الاستقاء ان الله تبارك وتعالى خصه بهذه الرساله العظيمه التي لا يوجد في فسالات مسورة وهذا دليل على البتائه لقوله الله اعلم حيث يجعل فسالته وآله المستكملين الشرفة فالصحيح ان آله أن آله إذا لم يفرم بها الصح والأتباع فإن مراد به العموم أتباعها لدين نعم؟ لكن يحل من سياق المؤلف ان المراد باله قرابته المؤمنون وقوله المستكملين الشرف المستكملين الشرف ولكن قد يقال هذه الامه ايضا مستكمله الشرف بالنسبة للام الاخرين وان كان بعض الامه اقولهم باق فاذا ناخذ العموم وقوله المستكملين الشرف يعني مستكمل طالب للكمال فمستاثر طالب من المغفرة. نعم وقيل المستكملين النسين والتزائد المبالغه مبالغة فمعنى المستكملين عن الكاملين نعم وصلون على هذا الكاملين بأنفسهم وعلى الأول طالبين الكمال وقد نالوه لقوله الشرفة والشرفاء جمع شريف صفة بآله أو الشرفة مفرد. مفعول للمستثمرين يعني المستثمرين الشرفة والي المستثمرين الشرفة وأستعين الله في ألفية أستعين الله أصله العون في ألفية أي في نظمها وليس المراد مجرد النظم بل في نظمها وجمعها وسبكها وجميع ما تحتاج لهذه الألفية وتقدير بعض المقدرين في نظم ألفية في نعم وقصور بل حتى بالاتقان والجمع وغير مقاصد النحو بها محويه المقاصد جمع محو. يعني مجموعه النحو مجموعه بها وبها البدع معنفي يعني مجموعه فيها مقاصد النحو كيف يسوء للإنسان ان يثني على عمله نعم الشجره نقول بالحقيقة كل واحد إنسان على عمله حسب نيته إن أراد بذلك الصخر وصبه والعلو فهو مذموم وإن أراد بذلك نخل صلب فهذا ليس نحن نقوله مذموم فهذا من الوسائل ورحنا غلام ها قال هذا الجد يعني من عنا نقول يا يا طيب ابن ما شاء الله قد جمع فيرجمنا إننا نقبل على هذه التي فيها مقصودنا نعم ثم وصدها بقوله تقرب الأقصى برفض موجز الأقصى بمعنى لا الأبعد مبتعي. بأقصى اسم تفويل الأبعد وهذا أبلغ من قولنا البعيد لأنه لقرب الأبعد مبتعي. لقرب بعيد من البعض فالأبعد تقرب برفض الموجد ما يبتاب ولا شيء مختصر تقرب الأقصى بلقض الموجز وسيتبين إن شاء الله في الواقع ومع كون لقضها موجزا نفهم إن عطاء قليل لأن القليل لا يعطي إلا القليل عندما يكون وعاء في جراح قليل وإش تكون ترى ملكي؟ قليل لكن يقول لا تطلب الأقصى بلقض الموجز وتبصق البذلة تبسط معنى من... توسط يعني ما يكون الفضاء موجزة معنى كثيرة المعاني كثيرة فالوعى الطغير لكن المنوح ما فيه كثير ولهذا قال تبسط البذل توسط العطاء بواعد منجز ما يتقل باكر ما فيه لما الباكر قارت قارت بكرة قارت بكرة قارت بعد بعد سبوة بعد شهر لا منجز واعد منجز يعني منفا على وجه الإنجاز والسرعة وتقتضي رضا بغير سخطه تقتضي هل معنات تطلب ولا تستوجب، هل معنات تطلب, تطلب منا أن نتربى عن مؤلفها يعني تطلب منا رضا أن نتربى عن صاحبها ولا تستوجب الرضا بمعنى ان من يقراها يرضى عنها بما تحتويه من المعاني هذا أقرأ من معنى يعني تستلزم أو تستوجب بمعنى أن من قرأها راضي عنه شائقة ألفية بن معطي ألفية بن, معبي. بن معبي هذا رحمه الله توقع سنة ستنين وثمان وعشرين فالمواطي ذو علفية النحو وهو معاصر للمؤدب، معاصر لكنه جالس واحد، لكن علفية المواطي تنقص علفية المالك من وجهين قلوب، أولاً إن ليست على بحر واحد، وبالنالك على بحر واحد، والمعلوم إنه إذا كانت القصيدة ليست على بحر واحد، إن إن نسأ نيجي فيها طلقة، قلت كذلك؟ ثانياً أن معانيها أقل معانيها أقل وأنا قد رأيت قطعة من شرح على الفيت بمعطي الحقيقة يعني لا توا ولا تقارب بين الفيت بمعطي والفيت بمعطي رحمه الله هذه ماهباً منها الفيت فقول المالك إنها طائقة لها يعني زائدة عليها وطابقة عليها صحيح؟ وهل يعد هذا من باب الحسد ان يسد الإنسان الناس ان يقراوا كتب فلان وفلان النية النيه النيه هي الارض اذا كان نية مصحف الخلق فليس من حسد في الشرك والذي يدلنا على طريق هو الذي يصانعون احسن من الطريق الاخر نصح لنا إذا كان الغرض الحيلوذة بين انتفاع الناس بكتب هذا الرجل الذي إذا انتفعه بكتبه ازاد أجرا عند الله فهذا مذنون بلا شك لكنه رحمه الله اعترف بالحق لأهله بما قال وهو بثق حائز تطبيلا يعني بثقه إياه وتأليفه لألفية في النحو يكون له الفضل لأن من عمل من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى مطيام فهو بهذا السبق حائد من التطبيق من مالك من حيث السبق وهذا من أنصاب بن مالك رحمه الله مستوجب سنائي الجميلة هذا من صبق هذه حق العلماء فيما بينهم أن بعضهم يثني على بعضهم ما هو أهلهم لا يحط من قدره ولا يسمي عليه فوق قدره يعطيه ما هو أهل. نعم و... و... والفضل بيد الله عز وجل لا تظن انك إذا أثنيت على شخص عاد يفتح الثناء إن هذا يحول بينك وبين التوفيق بل هذا من توفيقك الذي قدر لك بيجيه ولا لا ليس كونك تغطي محاسن الناس وفضاء لبن هو اللي بيرقيك لا عند الله ولا عند الناس الذي اللذي... بفضيه يرقيك أن تبين الحق اين كان ففي أي مكان وفي أي زمان وفي أي شخص يكون الحق يجب أن تبين وما صحيح الصحيح فيه للأمة فالواجب عليك أن تفرح إذا صدر الحق من كل من غيرك صحيح أن الإنسان يود أن يكون صدور الحق من عنده لأجل يكون صادقا للصيرات وما في الله لكن ليتمان ذلك أن يكون بين الناس وبين الحق من أجل أن يصرف وجوه الناس هذا ما يجوز الحاصل للبن مالك رحمه الله شر على ابن محب نعم فقال وهو بسبق حائز تطيلة مستوجب سنائي الجميل فأثنى عليه ابن جميل رحمه الله بسبقه إلى هذا إلى هذا الطريق الذي فتحه للناس وجاء السيوطي وألف ألفية وقال فيها فائقة ألفية ابن مالكي لكونها واضحة المثالك، نعم، واضية عندنا، أنه. لكنها في خ خطيا، لكن هذه الحقيقة ما ثبتت في الدماغ. عندما تقرأها تجد فيها قلم، ويتعب الواحد ما ما غيره، وجواء الداد الصيوطي وألف ألفية وضال فائقة أبية الصيوطي، نعم، وماذا يجي في المستقلة حتى يقول على كل حال؟ الفضل بيد الله. والذي حفر لابن مالك رحمه الله من عدم الإقبال عليه في حياته يعله الله له بعد بعد مماكن فإن كتبه أقبل الناس عليه نعم ثم قال والله يقضي بهبات وافرة لي وله في درجات الآخرة نعم هبات أطايا وافرة كثيرة لي وله لمن المعطي. ليش بدأ بنفسه يقول نستطلب المعطي لأن الإنسان يمطغي إذا بدأ إذا دعا أن يبدأ بنفسه. قال موسى رب أغفر لي ولأخي وقال, وقال موسى رب أغفر لي ولوالدي حتى والدينا قدمهم على نفسه رب النفسه على والدي رب أغفر لي ولوالدي بهداك وواكرة لكن المحشين نستدر نعم المحشين مثل الزفر يرقون على العظم لا وقل الحمد يقولون وراء بن ما قال والله يقضي درزغا والرحمة لي وله ولجميع الأمين وراءه يقف نفسه وهماته يخلي الناس والله يقضي هباته واطرة لي وراءه يترجع أولادنا مثل الناس الرسول يقول بصلاة ربه في لي وفهمني وحدي إلى آخر ويدعو لي اللهم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 والله يقضي بالرضا والرحمة لي وله ولجميع الأم يقول ما فيها لأبد الأسراب على دمالك إذن مالك ذكر الرجل تقدمه تقدمه في فعل الخير الطبع على ولنفسه على حق ولا في شيئا في في قوله بهذاة وافرة ولا قال بهذاة وافرة كما قال تعالى وقدور الراسية ما قال راسم. نعم نقول يجوز وافرات ووافرة نعم لكنهم يقولون إن جمع القلة الأفصح فيه الأفصح فيه المطابقة جمع القلة الافصح فيه المطابقة وجمع الكثره الأفصح فيه الإفراد هذا فيما لا يعقل طبعا الهباة متى وهباة جمع قلة ولا جمع كثرة؟ لا، هذا عالم، هذا مناجم عين، من زمن مركّة، من زمن مؤنث، كلهم منجم قلده، قلده، نعم؟ لكنهم يقولون ان بمالك رحمه الله تعالى بهبات واثرة أول مناجل النظر، ونفس ما قلنا إن النظر رحم الإنسان على شيء غيره أول من، والشيء الثاني فانه أراد رحمه الله بهبات واثرة. لما كان الوفور على الكثرة افتغنا بالمعنى عن اللقص عن قوله هو نعم وعلى كل حال القائدة اللي نستفيد منها كان من كمال المالك هو أنه يجوز في نعك الجمع لهذه العاقل إذا كان جمع قلة إذا كان جمع كثرة فالأفصح لفراغ وإذا كان جمع قلة فالأفصح يتعصى المتابقة ويجوز العكس. يجوز العكس. يعني يجوز تجمع في حال أن ال... يكون لفصة فيها الافراد و... ويجوز أن تفرج في حال أن يكون فيها المطابقه هذا بخلاف التذنية لا بد فيها من المطابقه شيخ معم طبما أقول لكم الله الحلوى ودعا نفس الخصة لو لعن الله لقال في هذا البيت فيه يعني عن أنشاء الخصوص لا يقول الله يقضي في الرضا والرحمة لي وله لي وله لا ولا نسيتها بالحواسي ما يبعي منها شير نعم اه ايه بحر هم ايه بحر ايه ايه بحر ايه بحر ايه يمكن أن ال ال ال الاتصالات جاءت في البحث هذه ولكن يعتبر ماذا؟ هذه اشتراط القانون يقال الكلام اكثر تكويذا يقول برابط يقول مالك كلامنا لقم فيه كلامنا، الثمير يعود على النحويين فهو يشير إلى أن هذا التعريف للكلام في الصلاح النحويين لا في السلاح اللغويين لأن اللغويين عندهم إن الكلام هو اللقل. سواء نفاج أمنا مفيد لكن عند النحويين يقول كلامنا لفظ مفيد، كلام الوصف مفيد فإذا قال هذا القائل ما هو الكلام في الصلاح النعويين تقول هو اللفظ المفيد اللفظ المفيد أي فائدة كاستقل يعني كفائدة استقل وعلى هذا فالتمثيل للتقييد التمثيل للتقييد يعني الذي يفيد فائدة كفائدة استقل. نعم كفائدة استقل وذلك انك اذا قلت استقم استفدت انت يوم المخاطب فائدة تامة ما تتوقع وما تترقب ما تترقب ولا تنتظر كلاما اخر لكن اذا قلت ان قمت هذا صحيح فيه فائدة في كل الشرطية وهي القيامة. لكن المخاطب يترقب ايش يترقى؟ يترقى الثقية الكلام الى الان ما استفاد الفائدة المطلوبة قل قل قمت قمت الان استفاد الان استفاد فعلي يكون قول مؤلف لفظ مفيد فستقم. فاستقم اي فائدة استفاد واستقم فعل امر مكون من فعل وفاعل مستسر او استقمنت نعم. إذن كل لفظ مفيد فهو كلام انت نحنينيه وما لا مفيد فليس بكلام ورطة نعم مدعوذ إذا قلت إن جلست في المسجد تراجل وتذاكر وتبحث مع زملائك وتنظر في كتبك هل هذا كلام؟ يجب بالكلام. لوت الكلام ما هو طويل ما هو طويل لابد أن يكون مفيدا وإذا قلت أدركت العلم الآن صار كلام صار كلاما واضح ما حاجة أن نقول إني يتكون أو يتركب الكلام من اسمين أو من فعل مسمى أو من فعل فعل هذا شيء ما لما يجي يطول بين الكلام والمقصود أن نفهم أن الكلام عند النحويين ما هو كل رطب مفيد صرّام تركب من اسم اسمين أو اسمين إن متن ولا فرع ولا حرف إن دل بهيئته على معنى وزمان فهو فرع وإن دل على معنى دون زمان فهو وإن دل على معنى في غير فهو حرف عند على علم أنه غير فهو حرف وكون هذا الاسم الأصل أو الفعل الأصل هذا خلاف ما لنا فيه شيء نعم؟ نخشى أن نكون مثل غزة بلاده وأنه يتجادلون هل البيض أصدر الدجاج ولا الدجاجي؟ افضل بيضه هذا ما للمهن نقول الكلام اسم وفعل وحرف ما يمكن يخرج عن هذه الأشياء يعني ما يوجد في اللغه العربية أي كلمة إلا وهي إما اسمه أو فعل أو حرف نعم حرف الوحيد حرف واحد حرف الوحيد ما يوجد أي كلمة في اللغه العربيه إلا أنها ما تخرج عن هذه الأشياء هذه, هذه الثلاثة واحده أي واحد الكلام, الكلام. الكلام. كلمه والكلمة هي اللفظ الموضوع بمعنى مفرد اللفظ الموضوع بمعنى مفرد يسمى كلمة لذا لا بد أن يكون لها معنى فخرج بذلك ما ليس له معنى المهمل. كل نحويون كما تعرفون يجبون بس امثله على التطبيق وإن كانت ليست يقولون مثل ذيل مخلوق ذيل هذا يسمى لفظ لكن له كلمه وله كلام له كلمة لأنه ما وضع دماء لكن يمكن لو, لو, لو أدركوا جيزل نعم باز الحظ انه على كل حال هم يقولون ديزل ليس, ليس, ليس, ليس كلمة ولا كلام لا كلاما لأنه ليس المفيد ولا كلمة لأنه لم يوضع دماءنا مهمة نعم فإذا الكلمة مش قلنا؟ اللفظ الموضوع لمعنى مفرد اللفظ الموضوع لمعنى مفرد نعم؟ والكلام اللفظ المفيد يعني أخص من الكلمه خص من الكلمات واحده كلمه يقول مؤلف رحمه الله ثم حرق ثم حرق لماذا اتى بثم؟ دون الواو يقولون لأن الحرف رجتته متأخرة عن الاسم والفعل لأنه ليس له معنى ذاتي وإنما معناه بغير. فلأ قال ثم محارق، ثم حارق، ما نعرف أذهل المؤلف رحمه الله حينما نظم هذه الكلمة يستحضر هذا المعنى الذي قالوا أو أنه من أجل ضرورة. نغل. ما نعرف على كل حال ان اراد او ما راك لا شك ان رطب الحرف متاخر عن رطب الاسم وجاء واضح ليس مثل ما قلت قبل قليل قام يقول الاسم هو الاصل وقابل يقول الاصل نعم والذي نرى انه ما من فعل الا ورس ان مستتق بالله وحده دائما دائما ثلاثه فالواحد وحده كلمة والقول عم القول يعني كلمة قول عم وشعم يعم الكلمة والكلام يعني أنك أن الكلمة تسمى قول والكلام بسمة قول فالآن عندنا جماعة كلام و كلمة قول ترتب شيء تعريف الكلام لفظ مفيد تعريف الكلمة لفظ وضع لمعنى تعريف القول يعم هذا وهذا يعم هذا وهذا فكل لفظ مفيد أو وضع لمعنى مفرد فهو قول كذا قال وكلمة بها كلام قد يؤم قد يؤمن يعني يقصد يعني قد يقصد بالكلمة اعرفنا ان الكلمة وشي ما نفرد نقول المؤلف الكلمة قد يراد بها الكلام وهو اللفظ المفيد وهو اللفظ المفيد نعم؟ وهذا الذي قاله قد يؤمن قد يقصد للتقليل لانه معروف ان قد اذا دخلت هل في المبارك تقلب تكون التقليل. إلا للتقليل إلا إذا دلت تقليل على أن على التقليل مثل قد يعلم الله فهذه لا هذا لا يريد التقليل فالحاظ لنا إنه, أنه قول قد يؤم قد يقصر ولكن هذا التقليل بالنسبة لإستلاح النحويين أما بالنسبة للعربية الكلمة ما تقال إلا, بالكلام. إلا للكلام الكلمة ما تقال إلا للكلام العربية. قال النبي عليه الصلاة والسلام أصدقوا كلمتي. قال الشاعر كلمه كلمة الا ألا كل شيء ما خل الله باطل. وهذا هو الشيء. كلام. هذا كلام. ألا كل شيء ما خل الله باطل. كلام. ترسم مفيد. وقال الله تبارك وتعالى حتى إذا جاء أحدهم موت قال رب ارجعوني لعلي اعمل صالحا فيما تركت ولا انها كلمه هو قائله كلمه ولوشي قال رب ارجعوني لعلي اعمل صالحا فيما تركت كلام نعم وقال تعالى وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم وراء ابائهم كبرت كلمه تخرج من ارضهم ومش اتهر الله ولدا كلام فالحاق غرّ مالك وكلمة بها كلام قد أم هذا التقليل بالنسبة إيش لما صلّى النحويين أما بالنسبة لما تدل عليه لغة إنها تدل إن لم يكن أكثر على الكلام على الكلام لا وصده بها إلا الكلام نعم ولهذا تقول مثلا فلان قام فقال, فقال كلمة مؤخرة قام خطيبا فقال كلمة مؤخرة لأنه قلت قد لا ما فعلت خطوة طويلة خطوة طويلة فأثرة. الحاصل أن قول المؤلف بها مقجام بالنسبة للسلاح النحويين لا تظنون ان هذا بالنسبة للغه العربيه لا فعندنا الآن هذه الكلمة لا معنى عند النحويين ولا معنى في الورة العربية الكلمة في اللغة العربية هي الكلام المفيد. كلام مفيد. والكلمة عندما المقيمين مفرد. الكلام لا فرد وضيع بمعنى مفرد. لا فرد وضيع بمعنى مفرد. لما ذكر المعلم رحمه الله أن الكلام تنقسم مفرداته إلى اسم وفعل وحرف بدأ بجسم. نعم. فلنقدم اسم وفعل. نعم. فقال بالجر والتنويف والنداء والأل ومثنى للاسم تمييز حصل نعم نعمل البيت بالجر جاء المجرور متعلق حصل يعني تمييز حصل للاسم بهذه الاشياء بالجر فكل اسم مجرور او افضل جر فهو اسم كل كم كل كلمة لأن يجي نقول اسم مجهور لازم نقول كل كلمة مجهورة أو ضمير جر فهي من كرول لا بسم الله الرحمن الرحيم اسم اسم اسم لأنه مشهور بالذات الله اسم لأنه مشهور بجوا الرحمن الرحيم اسم لانه مشهور بالتباعية وصل فإذا كل كلمة مشهوره بالحرف أو بالإضافة أو بالتباعية فهي اسم فيض مفهوم طيب هذه علامة ظاهرة ولا لا علامة ظاهرة أنا عندما أشوف كلمة مجهورة أعرف الناس ولكن ليس المعنى عندما أرى كلمة مكسورة لم يكون الذين يكون الذي هذه لكن الاتقاء استاكنين هل نقول يكون اسم لا يعني ما جرت خلفت بالكسر لعال نعم وهو اتقاء الساكنين وإذا فهي مكسوم ثانيا العلمة الثانية والتنوين بالجر والتنوين التنوين ينون نون ساكنه تلحق اخر كلمه لفظا لا خطا نون ساكنه صيفا نعم ما ينطق بها ولا تكتب وزيد تكتب نون ولا لا زيدا زيد ما تكتب نون كل كلمه منونه رايه سيد هل علامه باينه ولا لا. عندما تقرا القران وانك لتهدي الى صراط مستقيم صراط منون ومستقيم منون وفيها علامتين هذه، ها الجرو ويهديكم صراطا مستقيما هذه بها علامة واحدة وهي التنوين يعني كل كلمة منونة فهي ثمونة ثانية كل كلمة تعرف التنوين تعرف التنوين يعني حركتين فتحتين أو ضمتين أو كسرتين كل كلمة عليها ضمتين أو فتحتين أو كسرتين فهي ثمونة تمام وقام احمد طيب قلت لي كل كلمه منادات صحيح كل كلمه منادات صحيح قول ف يا يحيى يا الكتاب يحيى اسم الله ليش يا منادات كل كلمه منادات صحيح وكل كلمة أيضا تقبل النداء فهيسر حتى لو فرضنا نحن هنا منافعات نحن من لكن تقبل النداء بيسنون ولو كانت على ذنبه لو كانت مثل الله يا يعرف يا يزيد هنا. طيب. ها؟ كل كلمة تقبل السمين لكن بس تقبل السمين قد لا يتوضح للإنسان قد يظن الإنسان يضربه تقعمة سق تقول أضربون نعم وضاربان تقول ضربان فالحقيقة التميم ما نقدر نأخذ الإنسان قادر نقول كل كلمة تقبل تمية هذا لأني أخ سيجي واحد ما له حروف باللغة العربية وموكل سلك نعم فهذا ما ما لكن أني دا ما يقدر يقول يا يا يكون هو يقصد يكون غير مضاد أو يضرب ما يضرب النادي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 يقول يا ربي ليس قومي يعلمون بما غفر لي نعم هنا طيب والندا وقال ال وبعض و لا والصواب ال يعني ال الصحيح ان ال كلها هذا التاريخ ال بمعنى ان كل كلمه فيها ال فهي اسم, اسم. كل كلمة فيها الف فهي اسم لكن هذه بعض فيها غموض، لأن بعض الكلمات تقبل أل وليه باسم نعم إلا أنها إذا وقعت أل في ذا في ما ليس باسم جعلناها اسما موصولا مثل قول الشاعر ما أنت بالحاكم ترضى حكومته فقول هالترضى فيها أل لكن يدعون ال هنا اسما موصوله لا علامة على الاسلام لا علامة على الاسلام لكن على كل حال الغالب ان كل كلمة تكون فيها أل انها فيها العلامة الرافعة او الخامسة الجر والتنوين والنداء والخامسة ومسند مسند بمعنى اثنان ويمصر مين مصدر نيمي اي الاثنات وهذه العلامة احسن العلامات لانه يجيك اشياء ما تقبل كل العلامات الاربعه ما تقبلها كل العلامات الاربع ما تقبل لكن الاثنات يدلنا على انها اذا قلت قاموا فالوار حط الجر ما؟ ما, ما, ما, ما, ما؟ ما يصير يظهر ما ما حتى التنوين الواو ما تقبل التنوين أمدا ما ت لو وخر قامه وخر قامه وقول يا ما يقبل ما هل ما ما ياتي يأتي الان الاسناد الإثناء تقبل ولهذا قاموا اثناء القيام اليه اثناء القيام اليه ها؟ طيب نقول علامه الاسناد الاسناد معناه اضافه شيء الى, شيء إلى اخر من علامات الاسناد نقول هذه العلامه هي اشمل العلامات اشمل العلامات وادق تفعل كل شيء وقلنا لكم مثلا الضمائر ضرب وقمت وقام وقامة وقام وقمنا ضمائر هذه ما تقبل العلامات مثلا طلبنا مثلا بقام الوال ووال ترى اسم اسم الوال واحد نعم لكن سلط عليها علامات اولا اعرض عليها الشر ترفض ولا تقبل شر ما تقبل الجهر صار ابنه طيب عطا التنين تقبل ولا لا ما تقبل التنين عطا الندى تقبل الندى ولا ما تقبل ها ما تقبل الندى عطا قال ما تقبله وش بغي هل سنات الآن أثنى للقيام إلى الوام تقبل له ما تقبل تقبل وهي لا وتلبس ثمين، فهذي هذه ها العلامات كل شيء يدخل عليها. عندك، تقبل الأسناد، تقبل الأسناد يعني يسند تذهب الفعل أو يعود الضمير إليه، طيب عندنا الآن هذه خمس علامات. ترون لا؟ من العلامات أيضا العلامة السادسة وهي مهمة جدا. صحة عوج الضمير إليها كل كلمة يصح عوج الضمير إليها فهي اسم كل كلمة يصح عود الضمير إليها فهي كل اسم هذه عرفنا بها اسم ماء اسم ما الموصولة مثلا واسم أين اسمية أين وما أشبهها ما الموصولة فإذنه يسعى الاسناد إليها فتقول ذهب ما ذهب من الأيام يسعى الاسناد إليها لكن أيضا في أشياء قد لا يسعى الاسناد إليها ولكنه عود الضمير إليها يدل على اسميتها فهذا يجعله هو الثالث الثالث صحة عود الضمير إليه فإن كل كلمة السحر عود الضمير اليها فهي الثمن فصال على ما تلتنا الآن <تصفيق> <ها>؟ <تصفيق> <نعم>. <تصفيق> ما <أبدأ> ما <تصفيق> السادسة طيب السادسة إذا صح أن يعود الضمير إليه فهو الثمن تقول زيد ضربته زيد ضربته زيد الآن اسم لان التنمية قل لا واسم لأنه عاد إليه الضمير هل في غرفته في علامة مثلا ماذا مثلا إذا قلت مهما تأتنا به من آية بتسحرنا بها مهما تأتنا به من آية مهما الآن مهب مهسن إليه تأتي تأتي مسن دلا الضمير المستدر فيه تأتينا بي أنت وهي أيضا لا تقبل الجرح ولا التنوين ولا الندى ولا عد ولهم المستدر ما تقول الإثناء لكن فيها عوج الضمير به به الضمير يعود على مهما فهذا عوج الضمير قلنا على أنه لم يهم نسؤول هذا حريج لأننا هنا نشر في مصر. على على علامة في علامة. شو أنت؟ أبد كان هذا. سبب؟ إيه. علامة في علامة. فيها. لا. علامة في علامة. طيب وشلون نبلش؟ علامة للضمير هذا نحن كنّي بس. وعلامة للبسو. آه. آه لا. الضمير ما بعد احتجاج عليه. إحنا بنحتاج هذا الضمير لكونه هذا على ثمية ما يعود إليه والضمير سهل بسيط أن نعرف النساء نعم إذا حاضلنا علامات ست السداء ايه هذا علامات الاسم علامات الاسم الجرط والثمية والنداء والأل والإثناد والصفحة العودة وضميلي إليه نعم نعم سيح. نعم ماذا مالك هذا؟ هذا هذا. أصلاً نماذجنا ما ما رض استيعاب. بعد هذا مالك رأتنا الشباب. نعم. الشباب هذا. نعم. من الصراحة اسمه نعم. ثم عاود قميتي ليه؟ لأنه اسمع. لأن ما هذا فوضى. نعم. بس صحيح. صحيح. صحيح. صحيح. صحيح. صحيح. صحيح. صحيح. صحيح. صحيح. صحيح. صحيح. صحيح. يا صحيح. صحيح. صحيح. صحيح. صحيح. صحيح. صحيح. صحيح. صحيح. صحيح. ما صحيح. صحيح. لكن هل كل من نعلمه صحيح. صحيح. صحيح. صحيح. صحيح. أنا ما خالح قادع مفهوم كل كلمة فيها عدل. لكن المتعلمات الآن ما يزرون إذا قلناهم كله كلمة تقبل الجر حولوا لنا كل الدنيا إذن أين أو تقبل الجر لكن ما نقول لناس المتعلمين ما نقول لناس المتعلمين لكن ال المتعلم إذا طار أمام الشيء مجرور يجب ما يستبحث كل هذا كله إيه نعم سواء القراءة الاستخدامات تمشي فيديو والله بعده إن تجوا صراحة لكن ما لم يكن يخشى على نفسه مثلا <ميرن> انه يلجي بالقراءة عن عن الرجال مش عدم تجاوز تقول إنسان إذا ما خطر في Thank <laughs> you. ياش الكلمة هو الكلام. من كيف نعرف؟ يعني الكلمة هو. كل نفس هو. هلا؟ الناس هو نفس هو. هو نفس كل نفس. يمشي عن قصد. تمسك يقول مال الكلمة اللي هي كلام قديم صالح. شو هذا اللي klimmen via klamme paden, ja niet. نعم، قد يحصل بالكلمة الكلام، زين صحيح. وهذا استلهام نحويه اما كل واحد تأثير سواء أنا كذا. نعم، كان استخدام الكلم ككلمة، كم؟ نعم. أليس مزيفا؟ ما هو على؟ على معنى الفين عشرين؟ ولم أكن لذم. على معنى مكتوب ما هو على معنى في هيأت؟ على, على, على أحداث كلمة الوقتان هي في الآية نوات الزمان غير والحرق الحرق ديها ليس الخرق فرق طويلة وفرق ما رأي الله حولك هذا معنى فرق طويلة ليس هل ينتم له علمات بيطة منها تراهيم ليها خمس وهي نعم بسنجة نعم نعم نعم ما نقول ما هذا ثمن معناه خلنا ان هذا علامة رسم أيانا خلنا ما وجدنا شيئا على هذا الوصف حكمنا بانه سبعة نعم ولا نقول بالنسبة للمتابعين كل ما يقبل هذه العلامات لانه لأنه جاهز لوصفه تدخل على على الشيء وصل، نعم. يمكن نقول تعلم، يمكن تدخل طيب. نحن نقول قام فعل ما ظنك. فهل قام؟ إن إنسان. قام فعل ما نعم. إلى ولهذا اسدنا إليه. لأن إثنين مناه. إذا أخبرت عن الشيء بشيء فهو مثل اللي. زيد قائم زين أثنى عليه طيب قام فعل ماض أثنى اليه زين قال عرضوا إلى ثلاثة وقال إن قول المعرفي قام فعل ماض أو قال فعل ماض هل قال بين إذن نعم لأنهم أول بقول هذه الكلمه فعل ماض قال بالكلمة فعل ما ورحت أي أما ها عند في علم فائدة اللي عنده قام فعل ماضي فإن قام الآن اسم مبتدا مبين على رم مقبل على آخر منع الغير فعل وفي خبر خبره منه. لا بنتي ما ألقى أحد يقول تلقاها لفريد المعرض من أحسن هنا. طيب من متى كان معلق على ما ترسم الخمس ولدنا ثالثه الجمعة وهي رأة عود الضمير اليه ذكر على فقال ما فقال بيت. نعم. ما لا ما لا ما هذه بس زيادة. أولا يا ربنا. مالفعي. أي شيء نعرف. بتا فعلت وآتت يعني وبتا فعلت. هل فعلت هذا بتا إيه. فعلت ضمينا. آتت ألمتني. ألمتني. تريد أن تا إيه. بتا فعلت. أكتبت علت. ضميق. ضميق. لأن أتعرفك لأن أنت. أتعرف